من الناس في اموالهم و حقوقهم وانتهكوا اعراضهم وجلدوهم وسجنوهم فلم يحكموا بينهم بالعدل يغتصبون الحرائر امام ازواجهم وامام آبائهم واقوامهم لا يعترفون بدين ولا عياطه لهم الانسانيه انطبعت سوريا الكثير السلف من الانسان ابكي على شام أذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمل مخارجة والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم امسكينا بدينهم وادي نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول لا عشق قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل وعليه أصبح حوبة دمع الثكالة والأرامل لله فوق المعتدي فوق الأسنة والسلاسل وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق عتلى حتما سيزهق كل باطل